وَفَجّرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفرا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 117. قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 118. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 يَأْتِ نَخِيرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماء أنفق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب كفيه على ماء أنفق فيها وهي خاوية ويقول يا ليتني 110. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 111. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 112. هنالك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 فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَوْرِبُوا عَ رَبِّكَ صَفًا لَ قَدجتُمُونَكَمَا خَلَقُناَكُم أَوََّ لَ مَو الله بلَلْذَ عَمتُم أَلًَّا نَّ يَعَ لَكُم موعذاَا وَض الكِتابُ فَتَْر الْ المُجرِمِينَ مُشْفِتينَ مَِّا فِيهِ وَيَقولُونَ يَا وَلَنَ وَيَقولُونَ يَا وَإلَنَ مَ لِ هذاذ الكِتابِ لَا يُغادِ صَغيرَةً وَل كَبِيرَةً إِلاا أَحصَهَا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَادُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا